we schudden door Omdat ik en أبوي غير الكل ما لا نداي في دافنت كل المطالق تبكي تبكي على برقاي كل البداي الموت شعال بجافي نار حار وقايد حطه في قبره وعيني تراعي وهلو علي تراب مثل الرجايد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 ترحى <تصفيق> مبويا ليس سكن بالله حايد ترحى ليس كام